وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّا يَفْقَهُونَ مِنْ قَوْلٍ وَإِذَا Yeah. Oh. والنظام that yeah. multimod uh -oh. pol لا يرون أننا نأتي الأرضنا Aga no. سُلَيْمَانُ نُرِيحُ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْحُضْنِ الَّتِي مَارَكْنَا فِيهَا Kõik ona toda mana da da da, da.